أراد بهم خيرا وحين أرسل لهم الرسل والنبيين إنما أراد بهم خيرا ذلك لأن الإنسان مسكين ضعيف ظلوم جهول لا يدري ما ينفعه ولا يدري ما يضره فاحتاج الإنسان إلى الرسل والأنبياء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 إلا متاع الغروب رسالة أوجهها لنفسي المقصرة ولجميع إخوان المسلمين الذين كانوا موظفين يؤدون أعمالا إلى الناس أو إلى حكومتهم ووطنهم هذه الرسالة فيها شيء مما يجنبنا النار ويدخلنا الجنة الأمانة والصدق والأكل الحلال والرفق بالناس والقول الحسن والتواضع بعض من الصفات التي يلزم الموظف أن يلتزم بها إذا أراد أن يسلك الطريق الصحيح أولا اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين اتق الله في نفسك واتق الله فيما حملك من أمانه واتق الله في حلية راتبك واتق الله فيما تطعم أبنائك وزوجتك وأهلك اتق الله في وقتك اتق الله في جهدك اتق الله فيما وضعك الله به من مكانة أو وظيفة فإنه قبل أن تحسب لمديرك, لمديرك حسابا في أن يحاسبك احسب لله حسابا واعلم أن الرزق أن الحرام لا يكفر رزقا وأن الحلال لا يقلل رزقا يقول الله سبحانه وتعالى ومن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإذا اتقيت الله فيما استرعاك الله أبشر بالرزق واعلم أيها الموظف الكريم أن أسباب الرزق كثيرة أولها وأعظمها وأعلاها التوحيد فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهجر كل ما يعبد من دون الله فليبشر بالرزق الرزق الحسن قال الله سبحانه وتعالى حكيا عن إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أي كان موحدا وهبنا له واسمع رعاك الله ما وهب الله لإبراهيم حين اعتزل الشرك وأهله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهذا رزق البنين فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب ووهبنا وكل وكلا جعلنا النبي وهذا رزق العلم ووهبنا لهم من رحمتنا وهذا رزق المال وجعلنا لهم لسان صدق علي وهذا الثناء والمدح والذكر الحسن بين الناس فرزق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب رزقوا هذا الرزق الحسن العلم والمال والذكر الحسن فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلْ جعلنا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صَدِقٍ عَلِيّا السبب الثاني لجلب الرزق حتى لا تبحث عن أسباب أخرى وحتى أكون لك معينا على طاعة الله نسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبب آخر من أسباب الرزق الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لم تكن المعصية يوما سببا للرزق بل الطاعة هي سبب الرزق لم يكن الحلال لم يكن الحرام يوما مغنيا عبدا قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فماذا حدث حين ارتكبوا المعاصي فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازه إلى الكفور إياك والحرام اتق الله اتق الله من أسباب الرزق أيضا التبكير إلى العمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أي كلما بكروا وخرجوا باكرا إلى العمل بورك لهم في أرزاقهم من أسباب الرزق الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه ويقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم إلا وملكان يدعوان الله عز وجل يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا ترفا فالتوحيد والاستغفار والتبكير إلى العمل والصدقة من أسباب الرزق بل هي أسباب الرزق وياك والحرام أيها الموظف الكريم إن اللحظة التي وقعت فيها على عقد بينك وبين من استغلت أو عملت معه ألزمت بها أو فيها بأمانة عظيمة هي أن يتحقق فيك كل ما وقعت عليه واتفقت عليه والمؤمن أولى الناس بالوفاء بالعقد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من أسباب أو من النصائح الموجهة إلى الموظف إن الوقت الذي تدخل فيه إلى الدائرة أو إلى مكان العمل هو ليس ملكاً لك لا صاحبه هو ليس لك هذا الوقت الذي تمكث به في مكان عملك إنما هو من ضمن العقد الذي وقعت عليه فقد ألزمت به فإياك يا أخي أن تضيع ساعات عملك في غير عملك وأن يضيع وجودك في غير سبب وجودك لأنك محاسب عليه أمام الله ستسأل عما استرعاك الله فإن لم يكن لديك أو بين يديك عمل فاصرف وقتك في أمر تكمل به عملك ولم تكلف به ذلك أبرأ للذمة وأطهر للمال وأتقى لله من النصائح إياك ثم إياك ثم إياك أن تقبل هدية من أجل عملك اتق الله فإن الموظف إذا قبل هدية من مراجع أو من أي إنسان هو بحاجة إلى مكان وظيفته هذه فقد كسرت عينه وحمل فضلا سيستعين به الشيطان على إقناعه في أن يُعفر هذا الرجل صاحب الهدية على غيره فيكون ظالما لغيره أو محابيا في عمله غير منصف إياك أن تقع في هذا الشرك الذي ينصبه الشيطان باسم الهدي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليجبي له الزكاة فما كث ثم جاء هذا الرجل الذي هو موظف وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلب مال الزكاة من الناس فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم أي مال الزكاة وهذا أهدي إلي فغضب صلى الله عليه وسلم وارتقى وارتق من المنبر وقال ما بالنا أو ما بال الرجل نرسله في جلب الزكاة فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر أيهدى إليه أم لا أي أنه إنما أهدي إليه لأنه في عمله لأنه يراد من عمله شيئا لذلك يقول عليه الصلاة والسلام هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر أيهدى إليه أم لا إياك وهذه الهدية ليس بالضرورة أن تكون شيئا ماديا إنما قد يكون شيئا معنويا رحلة سفرة وليمة أيها الموظف أنت مبتلى أنت مبتلى وبلاؤك فيما وضعك الله فيه وفيما استرعاك الله به أنت مبتلى فينظر الله في شعنك أجاهدت نفسك فيما استرعاك الله أم أنك فرت في ذلك أنا أعلم أنكم ربما تقولون أن هذا الكلام شديد ألا نقبل هديه ألا نستجيب لأصدقائنا وأصحابنا ألا نذهب معهم لمكان أقول فعاننا الله وإياك على ذلك اتق الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك من سبيل كنت أصلي في مسجد سابق قبل عشرة أو قبل قبل أربعة عشر سنة وكان في المسجد شيخ لا يضحك أبدا بل ولا يلقي السلام على أحد ولا يرد السلام على أحد هو معتزل في المسجد معتكف على القرآن لو جلست وحاولت أن تكلمه ما رد عليك فظننت. أنه مبتلى بمرض حتى دارت السنين وأنا لا أعرف الرجل ثم رأيته قاضيا في إحدى المحاكم فسألت عن سبب صمته وعدم رده السلام فقال سألته فقال قلني قد ابتلاني الله عز وجل بالقضاء فإذا ابتسمت في وجه هذا وردت السلام على هذا وظن أنه بيني وبينه معرفة أو قربة ثم جاءني يوما وعليه شيء فسوف أبتلى بالعدل والإنصاف وسوف أعاني فلذلك اعتزلت الناس حين وليت القضاء كي لا أحاب أحدا مثل هذا أيها الأفاضل أرى وربما ترى قلة، ولكن بارك الله له في علمه وفي أخلاقه. أنت في مكانك تجاهد من أجل رزقك ومن أجل أن يكون هذا الرزق حلال من الوصايا، تواضع للناس. فإن الله عز وجل لما وضعك في هذه الوظيفة إنما رم رفع شأنك في الدنيا ولكن السؤال ماذا عن شأنك في الآخرة فكم من إنسان رفيع الشأن في الدنيا لا يساوي عند الله جناح بعوضة وكم من إنسان ينظر الناس إليه بعين الاحتقار؟ وهو عند الله مع الأبرار فاتق الله يا أخي وتواضع فإن مبتدأنا نطفه ومنتهانا طعاما للدود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لخلق الحسن والتقوى ومن العمل ما يرضى إن الله ولي ذلك القادر عليها قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن من الصفات التي يتحلى بها الموظف التيسير على الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن الناس من هم أو من هو مفتاح إلى الشر ومغلاق للخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الاشحري فأوصاهما بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تحسرا أيها الموظف الكريم لن تعجزك كلمة تيسير تخبر بها الناس كلمة أبشر وكلمة بإذن الله وكلمة أرجو خيرا وبإذن الله خير لن تسمع إلا ما يرضيك إن شاء الله هذه الكلمات لن تكلفك الكثير وكلمة تعالى غدا ما أدري لا أعرف ممكن ما تصير ابتعد عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل ويحب الفعل يقول عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل فقالوا هذا سهيل ابن عمرو. وكانت القضية قضية المفاوضات مع قريش وكانت قريش كل مرة في كل مرة ترسل من يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بالفشل أي ال ال ال الذي يفاوض النبي يرجع بالفشل. فلما جاء سهيل قال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا سهيل ابن عمرو. فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم إن شاء الله. فتفاعل باسم مشرك وليس ولم يكن سهيل يومئذ. مسلم، بل كان مشركا يفاوض عن المشركين واسمه سهيل فلما سمع باسمه عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم إن شاء الله فالتفاؤل والكلمة الحسنة والتيسير على الناس مما يشرح الصدور ويطيب النفوس ويخزي الشيطان كذلك بارك الله فيك من الأشياء والأمور التي يجب على الموظف أن يتصف بها الابتسامة في وجه الناس فالابتسامة في وجه أخيك صدقة يا أخي لم يطلب الله منك مالا في تلك اللحظة أن تصدق به ولا متاعا إنما طلب منك فقط أن تبتسم فإذا ابتسمت كانت صدق تصدق على الناس بابتسامتك أخيرا أيها الموظف الكريم أوصي زوجتك وأبناءك أن يدعون لك بالحلال وأن, يجنب وأن يجنبك الله الحرام النقطة الأخيرة التي يجب علينا أن ننتبه لها الرضا بالقليل ارضى بما قسم الله لك لا تقل ما بل فلان ما بل فلان هذا هذا حسد دب إلى قلبك دون أن تشعر باسم الإنصاف باسم الدفاع عن حقك ينمو في قلبك الحسد فلا أدري كيف سنميز بين الحسد وبين الإنصاف أو طلب الإنصاف وطلب الحقوق ما بال فلان ما بال فلان إياك والحسد ورى بما قسم الله لك وهنا فائدة علمية نستفيدها من عبد الرحمن بن عوف وكان من أغنى تجار المدينة بعد أن جاءهم مهاجرا ليس في ليس في ملكه شيء من المال كيف أغنى الله عبد الرحمن بن عوف سوء هذا السؤال فقال كنت أرضى بالقليل وأسأل الله الكثير فجمع بين الرضا وسؤال الله فكان من دعائه اللهم ارزقني الكثير فإن القليل لا يكفيني هكذا يعمل في علاقته مع الله عز وجل أيها الموظف الكريم علق قلبك بالله واسأل الله قبل أن تكتب خطابا للترفيع أو لزيادة الراتب صلي ركعتين فاطلب الرزق من الله فإن الذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الله دخل عبد الرحمن بن عوف المدينة وليس في جيبه شيئا سعد ابن الربيع أخوه من الأنصار يعرض على عبد الرحمن المال فيقول له يا أخي تعال أقاسم كمالي وبيتي ولي بستانان بستان لك وبستان لي فيقول له بارك الله لك في أهلك ومالك عرض عليه المال عرض عليه المال لكنه يحقق التوحيد فتوكل على الله حق التوكل وقال ولكن يا أخي دلني على السوق فدله سعد على السوق فباع واشترى على رقبته دينا ثم لا زال يتحمل الدين ويؤديه ويتحمل الدين ويؤديه حتى فتح الله عليه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه صفرة يوم من أيام فقال مهيم أي ما وراك فقال عبد الرحمن بن عوف تزوجت يا رسول الله فقال وكم أصدقتها قال نواتا من ذهب أي وزن, وزن نوات من ذهب فقال هل أولمت فقال لا قال أولم ولو بشات ثم مرت الأيام ولا زال عبد الرحمن بن عوف يرزق حتى قال عن نفسه انظروا انظروا إلى الدعاء إلى الدعاء ماذا يصنع يقول في يقول عن نفسه كنت والله لو ضربت حجرا حجرا بقدمي لظننت أنه سوف يخرج من تحته ذهب أو فضة لكثرة ما رزقه الله ومرت الأيام ومرت السنين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحظة كانت أم المؤمنين جالسة وعندها جاريتها فسمعت رجه رجه في المدينة فقالت ما هذا فقالت الجارية هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة بعير في ثمان سنين أيها الأفاضل أو في جسع سنين هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة بعير تجارة فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فانطلقت الجارية تخبر عبد الرحمن بن عوف بما سمعت فجاء وقلبه وجل أطرافه ترتجف وصدره ضيق مما سمع أدخل الجنة حبوا سحفا فقال لها استأذن على عائشة فقال لها يا أم أحقا ما سمعته من رسول الله قالت وما حدثوك قالت قال أنك سمعته يقول إن عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبول قالت بلى ثم قال فلينفق يطلق الله له رجليه فلينفق يطلق الله له رجليه فقام عبد الرحمن ابن عوف وقال أشهد الله ثم أشهدك يا أمه أن هذه القافلة كلها في سبيل الله فخرج على الناس وألقى من أيدي التجار الذين كانوا يشترون منه ما اشتروا وقال قد بعتها لله ثم نادى على الفقراء والمساكين ثم تصدق بها كلها الرزق الرزق إنما هو بيد الله يا أخي وليس بيد أحد وأذكرك بما بدأنا به الخطبة أن الحلال لا يقلل رزقا وأن الحرام لا يكثر رزقا فاتق الله وكل من كسب يدك حلالا طيبا وإياك والحرام جنبني الله وإياك الحرام اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اغفر لنا في ومنا هذا أجمعه اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رزقنا التوحيد والسنة أحينا عليهما وأمتنا عليهما وبعثنا عليهما يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمت اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم من آخر اللهم اجعل هذا البلد آمنا ورد عنه كيد الكائدي. ومكر الماكرين وحقد المنافقين اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا وشيوخنا وحكامنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم اللهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة برحمتك بهم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين